لا تسلو دور راحهنا تحوي بسول قوموا قوموا يا قومه علينا تحوي والزور لا تسلو انا ايه مين ديناي حر عيشك اصل دينيال عندك يا تقي واهوى الثمرى أصل الهوس واه ووخا وهو احبيه اصبرني صبره يا على سيلو ومكارى فوقه يسري ضيق روجي المروحب ويا دنا ابو وافير ضوا اسمح حديع يا يسير الصيفا يرا عايش كل العقوقه لا عدلو مو نشجيني ثمني المانع طويل الصدر هايك فيتاو فيه السهام خنايله ما مجوز من هاذ الغرام الفس يا ايها الشطن العدو خروجك والله يميه فبسبحا على عتيل قلنا والعيش ما واحيدي شو ضيعي ليال هوا واحيدي تبدي الناس تصنعتي ويا هل هو التار اخرع يا قسم لي شهرين ديفع شاء لي ويقع قسم خالفت وعرفي بها المجتمع قسم أكبر ويقف حارف لي البداح قسم أكبر مكان لي حقي جاهو و هو وقع والله بيه و رؤسوا فالطيمه حبها انصباح سلم واختوا بي كل صنف من هالبشار عائد مجهاري الحق ينظري وشوفي الصوار اه سترى هيحوى اشد سوا لا تشلو بيدل من العلم الحقيقي ابن محب مضي دالا بايدي جامح والعقل عند زمان كل روح بسم علي الطين لا لا يا زورا و الله عهبي العقي يا ويلي الشاريه يا يصح يا اشكال لو هات سين دم دم يا ولي اشمع تسمين قد تع بيها طول يا رب مرقى لا تسلق لا تسلق مني لما تيوي يجيل لا وانحق مني بعل داو راهي حي حي حي ابد ما ننسى زيتك يا ام الحيز يا ابا لها مجري الله سنع هو يا علا سني الملوه عل يسع في العاق سينو تشو فاي السيف قد جمعوها ضبكو والله وعد الله هيمي بايرا اعاد مين او ميت سما صوراي يمين جاري او قد و ما طيبه ناداك هو مو ما ظل عيد و يا يال يئمن عذاني قد عذر الشو لا تسلوا مونا